مولات الخمار الهال كان بعيونك اعطيني عنوان الدار اعطيني تليفونك مولات الخمار الهال كان بعيونك الخمار الهال كان بعيونك اعطيني عنوان الدار اهيت ندير الخاطر ومازال انغمر زين طبعا صعيب من خسر لخاطر اهيت ندير الخاطر ومازال انغمر زين من خسر لخاطر مولات الخمار الهال كان بعيونك اعطيني عنوان الدار اعطيني تليفونك مولات الخمار الها كان بعيونك اعطيني عنوان الدار اعطيني الخمار أل هل كان بعيونك عطيني عنوان الدار عطيني تلفونك حكمي باللي تبغيه انا سامع ليك واش ترحميه ولاش كتعليك حكمي باللي تبغيه انا سامع واش ترحميه ولاش كتعليك مولات الخمار أل هل كان بعيونك أعطيني عنوان الدار أعطيني تلفونك مولات الخمار أل هل كان بعيونك أعطيني عنوان الدار أعطيني تلفونك حال سولت عليك ودورتش حال قلبي مقلق بيك وعندي آمال حال سولت عليك ودورتش حال القمار الهال كان بعيونك اعطيني عنوان الدار اعطيني تلفونك مولاة القمار الهال الدار الخمار الهال كان بعيونك اعطيني عنوان الدار اعطيني تلفونك اعطيكم العافي ما قصرته